وقال الذين لا يردون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم الملائكة لا أشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وطن هنا الى ما عملوا من عمل فدع الناب وابا اما ثوره اصحاب الجنه يومئذ خيرهم مستقروا واحسن وطيله ويوم تشق السماء بالوماه ونزل الملائكه تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن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 كَذٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ مُتَرْتِيلًا وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ ۗ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ بِلَا جَنَّةٍ نَّبِئْنَاهُمْ أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَضَلُّوا أخاه هارون وزيرا فقلنا ذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أورطناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقلونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأنثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على التي أمطرت مطر السوق أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وَإِذَا رَأَوْهُ كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ إِلَٰهٍ وَذَٰلِكَ الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِن كَانَ لَهُ ضِلٌّ عَن آلِهَتِنَا لَهُ لَأَنصَبْنَا عَلَيْهِ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاءَ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 وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَظِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ غَافِرًا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا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 اللَّهُمَّ رَحْمَانُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ وَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا تَدَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا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 والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وزرياتنا كرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الورفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما قُلْ مَا يَعْبَرُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاءُكُمْ فَقَدْ كَلَّبْتُمْ فَسَهُ فَيَكُونُوا لِزَامًا بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم بيم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع النفس كألا يكونوا مؤمنين إن شَأْنُ نَزّل عَلَيْهِم مِنَ السَّم آيَةَ فَضَلَّت أَعناقُم ل خاضِرين وَمَا يَأئهِم مِ من ذِكْرِ مِنَهُ رَحْمِ مُحدَةٍ إِلَّا كانَُوا نغور لِضين فَقدَد كَ الذَّبوا فَسَيَتيم أَنبهُ مَا كانَوا بِجَْتَحْزِبون أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةٍ وَمَا كَانَ أَكْثَرُ بُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمِ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى أَنِئْتِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَ الا يتدكون قال عبد اني اخاف ان يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلي لساني فارسل الاله ولا بهم عليه ذنب فاخاف ان يقتلون قال كلا فالخذان اياتنا ان معكم مستمعون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 قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فدمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس أل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لما لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألكوا ما أنتم ملقون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 قال امنتم للغضب قبل ان اذن لكم انه لكبير الذي علمت مصح فلسوف تعلمون لا اقطع عن ايديكم وارض لكم من خلاف ولا اصلبنكم اجمعين قالوا ضيد ان الى ربنا منقلبون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 إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائضون وإنا لدميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فَاتَّبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُهْتَدُونَ قَالَ جَنَّ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ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 وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَتْلُ عَلَيْهِم نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا بَنَضَلُّ لَهَا كَافِرِينَ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عذوا لي إلا رب الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسكين وإذا مردت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً وَاجْعَلْنِي لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ وَأَنفِقْ لِي أَبِي إِنَّكَ كَانَ من يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بطلب سليم وأزلفت الجنة للمتكين وبرزت الجحيم للغاوين وكيل لهم أينما كنتم تعبدون مَن دُونَ اللَّهِ هَل يَنصُرُونَكُمْ أَهْوَى يَنْتَصِرُونَ فَأَكْمَكُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَدَنُوُّ ابْلِيسَ أَلْمَعُونَ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ تَاللهِ إِن كُنتُم نَال فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِن تُسَوِّئُوا بِرَبِّ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 إن فِي ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وَإِنَّ ربك لهو العزيز الرحيم كذبت عادم المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتكون إني لكم رسول أمين فاتكوا الله وأطيعون وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا على رَبِّ الْعَالَمِينَ أَتَغْنُونَ بِكُلِّ رَيْعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ فَتَقِ اللهَ وَاتَّقُوا وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَرْزُقُونَ أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَشِيرٍ وَدَنَاتُمْ وَعُون إِنِّي أَقُوق عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قالوا سواء علينا او عوت ام لم تكن من الواعذين انها لا الا الله رب الاولين وما نحن بمعلمين فكذبوا فاملناهم ان في ذلك لا وما كان اكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت ثمود المرسلين إذ قال لَهُمْ أخوهم صالح ألا تتكون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمين فِيهِنَّ نَخْلٌ وَعِنَبٌ وَزَرْعٌ وَنَخْلٌ طَلْعُهَا هَضِيمٌ وَتَأْكُلُونَ مِنَ الثَّمَرَاتِ وَتَصْنَعُونَ مِنهُ حُلِيًّا ۖ فَأَيُّ آيَةٍ مِّن رَّبِّكُم لَّا يُؤْمِنُونَ وَيَأْتُونَ بِالْبَاطِلِ لِيُبْطِلُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ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 وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتكون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أدر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الزكران من العالمين وتذعون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنتهي يا نوت لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله وادموين الا عدو في الغابرين ثم دمرنا الاخرين وان طغنا عليهم طغرا فساء طغى الممنين ان في ذلك لايه وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك لهو العزيز الرحيم كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتكون إني لكم رسول أمين فاتكوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أدر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكهل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالكسطاس المستكين ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعفوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإنهم نكل من الكاذبين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 أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَن يُعْلَمَ أُولِمَّا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ يُنَزَّلْ مَا عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِيِّينَ فَقَرَأُوا عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ كَذَلِكَ سَكَتْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن مضرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وَمَا أَنَا لَكُمْ مِنْ قَوْمَةٍ إِلَّا نَذِيرُونَ ذِكْرًا مَا كُنَّا ظَالِمِينَ وَمَا كَانَتْ نَزَلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ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 الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنهم هو السميع العليم هل أنببكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون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 أي منقلبي ينقلبون بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يكيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوكنون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 إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنِّي آنَسْتُ كُنَّا سَآتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ عَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ فَلَمَّا دَأَى النُّورُ أَنبَتَ لَكُمْ فِي النَّارِ نَبَاتًا وَمِنْ حَوْلِهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ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 إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني رفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء فِي تسع آيات إلى فرعه وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فَلَمَّا أَغَائَتْهُم آياتنا انبَصرَةً قَالُوا هذا سِحْرٌ مُبِينٌ وَدَهَلُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا تَزَايَدُوا إِيمَانًا وَقَالُوا رَبَّنَا آمَنَّا فَاذْكُرْنَا مَعَ الشَّاكِرِينَ فَانظُرْ كَيْفَ كان عاقبة وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وعرف سليمان داود وقال يا أيها الناس لنا منطق الطير وبوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وَحَمِيَ سُلَيْمَانُ بِنِعْمَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ يَهْدِهِ لَصِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ فَاتَّبَعَ إِذَا أَتَى عَلَى وَادِي النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ دخلوا قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى وآلدي وأن أعمل صالحا وأن اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا ارى الردم ام كان من الغائبين لا معذب انه عذابا شديدا اولى ان بحثنه او, أو لياتيني رسول فَكَانَ كَثِيرًا وَبَعِيدًا فَقَالَ أَحُطُّ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَأٍ يَقِينٍ إِنِّي وَجَدتُ مَأَةً تَمْلِكُهُ وَرِزْقًا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ وَجَدتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَأَنَّ لَهُمُ الشَّيْطَانَ أَمَّا لَهُمْ فَصَدَّهُم عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبَآءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ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 وَإِنمُوسلَةٌ لِلَيْهِم بِهَدِيَةٍ فَنَا بِ وََتُم بِماَا يَرْرُد يمُسَلُون فَلَم هدَ أَسُ لَمَ نَ قَالَةُ مِ الدُّونَ لِ بِمالٍِ فَمَا آتَان يَومَّهُُ خَيُوم مِ م آتَكُمْ فَمَا آتَان يَومهُُ خَيرُ مِن تَقُومُ بَلْ أنتم بهديتكم تفرحون يَمُرُّ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَّا قِبَلَ لَهُم بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ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 وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ قَالَتْ كُنْ لَمَا عِشْتَ لَا نُرِيدُ أَنْ تَهْتَدِيَ أَن تَكُونَ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ فَلَمَّا جَاءَتْ كَيْلَانَ تَذَاهَرَ شَقَّتْ قَالَتْ كأنه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 قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مَّرْدٌ مِّن قَوَارِيرَ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ اسْمِهِ مَنَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُم فَرِيقَانِ يختصمون. قال يا قوم لم تستعجلون للسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ قالوا تَقَاشَرُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَلَمْ لَهُ ثَمَنٌ لَنَجْعَلَنَّهُ لِلَّذِينَ وَلَّيْنَاهُ ثَمَنًا لَهُ مَا شَهِدْنَا لَكَهْلَهُ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يشعرون.